انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طرخذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقوا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 ويأتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين